بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبده الشهور عند الله. قاتلوا المشرك منك My <laughs> my Huh? <laughs> اننا لا خرجنا منكم يوم a uh -huh. Terima kasih We believe in قل أنفق طوعا ولا إلَّا و... وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ all no. I'm mm -hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصنع له ذل لجلك أَلاَ <تصفيق> يَرَوْنَ <تصفيق> Sari <Sess> kata Mm-hmm. Oh yeah. I can't die. Well I'm فَلَمَّا أَنْتَهَى مِنْ صَوْفِ Mom! لَلكَ بِأَنَّ نُمُّ كَفَوْ قاتلون